بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران بل للذين كفروا في عزة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 ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إنها 111. ربك العزيز الوهاب 112. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما 113. فليرتقوا في الأسباب 114. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوحي 119. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب 110. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا 111. والطير محشورة كل له أواب 112. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 113. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على خاصنا بغض بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء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 وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا فغفرنا له ذلك اخْوَلَا تَتْبَعِ الْهَوَى وَلَنْ تَتْبَعِ هَوَى فَيَضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نسوا يوم الْحِسَابِ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظل نزلنا إليكم باركوا ليتدبروا آياتك ليتدبروا.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 109. اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان, مسني الشيطان بنصب وعذاب 110. اركض برجلك هذا مغتسل باند وشراب 111. منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضعثا فاضرب به ولا تحمث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر 117. واذكر اسماعيل واليسع وذلك فيه وكل من الأخيار 118. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبئ جنات عدن مفتحة 119. المتكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 129. هذا فليدوغوه حميم وغساق 120. وآخر شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا للطاغين <تصفيق> للشر <تصفيق> فتحن معكم لا مرحبا بهم إنهم النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا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 129. فأخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاص السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفاف، وله نبوء عظيم أنتم عنه معرضون، قل هو نبوء عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ 113. فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 114. فسجد الملائكة كلهم أجمعون 115. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي زت برتمك من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 118. إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق 119. ومن من تبعك منهم أجمعين 110. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين